شلون بعدك يا ويلي لا يتما بدنا يا ويلي شلون بعدك يا ويلي اها يا هدر هيا يا علي اشلود بعدك يا نويلي هيا يا علي وو القلب زايد نحيبه ايو القلب زايد نحيبه من طلع حيدر يا عايد لس ما هاي هي الليلة والله بيها وصان الرسول والأوصحن يا حيدر والأوصحن يا حيدر بعتك بس لا تطول يا اصل سر الامامه دون ما تمت اصول دون ما تمت اصول امسه الدنيا غريبه شلون لي فارق حبيبه امسه الدنيا غريبه شلون لي فارق حبيبه انت خير العملي يتمتنا يا علي انت خير العملي يتمتنا يا علي والقلب زايدنا حيبة والقلب زايدنا حيبة اه يا حيدر مصيبة اشنون لي فارق اه يا حيدر مصيبة اشنون لي فارق حبيبة بعدك يا الولي هيا تبتنا يا علي اشترود بعدك يا الولي هيا يا علي وو زايد نحيبه ايو زايد نحيبه علي نور من الاله وما ظنه رطفه اذا نمو دم راس ينزف عاطفه راسه ينزف عاطفه اغبر الكون بغيابه ريح سر سر عاصفه اكبر الكون بغيابك تريح سر سر عاصفه الحق يدور ويا السمايده يعني وياه اختفى يعني وياه اختفى المهد بس حقنا يجيبا شلون اللي فارق حبيبه المهد بس حقنا يجيبا شلون اللي فارق حبيبه صح يا عيني هملي ياتمتنا يا علي صح يا عيني هملي ياتمتنا يا علي مول القلب زايد نحيبه والقلب زايد نحيبه يا بغداد مصيبنا شلونني طارق حميده حبيبي ايشنهم بعدك يلويني هيا تبتني يا عيلي بعدك يا الولي هيا تبتنا يا علي وو القلب زايد نحيبه ايو القلب زايد نحيبه يتمت مو بس يتعم يتمت عيد الفطور من صبخ خمرت خضابك لبست خاط الفجور يتمت مو بس يتامة يتمت عيد الفطور من صبخ حمرت خضابك لبست خيط الفجور قبل ما نسمع ذانك أذنا ذان الغدور أذنا ذان الغدور على رمح راس الأقامة على رمح حراس لا قاموا وعلى هزل اللي لا تقدر لي, لي فارق حبيبه كان خذو زي انا لي, لي فارق حبيبه حزن ما ظني انجليت هيت يا علي حزن ما ظني يتمتنا يا علي والقلب زايد نحيبة والقلب زايد نحيبة نحيبة اه يا حيدر مصيبة اش فارق حبيبة اه يا حيدر مصيبة اش دوني فارق حبيبة شنون بعدك يا الولي هيتبتني يا علي شنون بعدك يا الولي هيتبتني يا علي وو القلب زايد نحيبه ايو القلب زايد نحيبه هيتب <أنت> جبريلي بزمانه طاح الماء الحمى يا علو نبلت مصابك صوبت جبد السماء صوبت جبد السماء هيته بجبريل بسمانه طاحن ما يلحمه يا علو نبلة مصابي صوبة بجبد السمه والأشد من هذا كله والأشد من هذا كله اش لا قلبه ألمه شان شفت يا مرأس حجر يا دتتون فاطمة يا دتتون فاطمة صيح يا قلبه لهيبا شلون اللي فرق حبيبا صيح يا قلبه لهيبا شلون اللي فرق حبيبا يا بعد روحو هلي علي يا بعد روحو هلي يتجمدنا يا علي والقلب زايد نحيبا زايد نحيله يا حيد المصيبه شلون نلبارك حبيبه يا حيد المصيبه شلون نلبارك حبيبه شلون بعدك يا ويلي انت علي شلون بعدك علي والجنب زايد نحيله اي ولكم بسعد نحيب لا مثلتم لاك يمصا بعد تلطم بحرج جالو لان من نورك يا حدر بالسمه تشوف الدروب ذبحه الضحكه على شفتك كل موال وكل محب يا ابو تراب شلون اصدق تنذب جوا التروب تنذب جوا الترو يا علوها يا عجيبه لي فارق حبيبه يا علوها يا عجيبه شلون لي فارق حبيبه انت نور من العلي يتمتنا يا علي انت من العلي يتمتنا علي والقلب زايد نحيبه والقلب زايد نحيبه الإخراج والهندسة الصوتية محمد البياتي آداء خادمكم مل مرتضى الميساني كلمات الشاعر الحسيني المبدع سيد علاء الحلو التصوير والمونتاج قاسم المالكي